ص ل ا ة القيام اثابكم الله استووا اقيموا صفوفكم ا ع ت د ل و ا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتجدن اشد الناس عداوه للذين آ م ن و ا اليهود والذين اشركوا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 قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آ ب اولو ء ن ا أ كان آ ب ا ؤ ه م لا يعلمون شيئا ولا يهتدون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 إ ن ه م ا س ت ح ق ا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم ا ل أ و ل ي ا ن فيقسمان بالله لشهادتنا أ ح ق من شهادتهما وما ع ت د ي ن و م ع ت د ي ن ا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 قالوا نريد أ ن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أ ن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ب ن مريم اللهم ربنا أ ن ز ل علينا مائده من السماء تكون لنا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 م قضى أجلا و أ ج ل م س م ى ع د ه ث النابلسي و للعلوم الاسلاميه ت و يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما ت أ ت ي ه م من آ ي ة من آ ي ا ت ربهم إ ل ا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق كذبوا لما جاءوا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 وجعلنا ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتهم ف أ ه ل ك ن ا ه م بذنوبهم و أ ن ش أ ن ا من بعدهم قرنا آ خ ر ي ن ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه ب أ ي د ي ه م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 قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين قل لما م في السماوات والارض قل لله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 وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شيء ش ه الله د ة ق ا ل شهيد بيني وبينكم و أ و ح ي إ ل ي هذا ا ل ق ر آ ن ل أ ن ذ ر ك م به ومن بلغ أ ئ ن ك م لتشهدون أ ن مع الله آ ل ه ة أ خ ر ى قل لا أ ش ه د قل إني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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى, حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا ق ا ل و ا ي ا ح س ر ت ن ا على ما فرطنا في ه ا و ه م يحملون أ و زارهم على ظهورهم أ ل ا ساما ء يزرون وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل العبو ل ه و ل ل دار ا ل آ خ ر ة خ ي ر ل ل ذ ي ن يتقون افلا تقلون ع قد نعلموا الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكنهم ف إ ن لا ي ك ذ ب و ن ك و ل ك ن الظالمين بآيات الله ي ج ح د ولقد ن و كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا و أ و ذ و ا حتى أ ت ا ه م نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين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 وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم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 بل إ ي ا ه تدعون فيكشف ما تدعون إ ل ي ه إ ن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أ ر س ل ن ا إ ل ى أ م م من قبلك فاخذناهم ب ا ل ب أ س ا ء والضراء لعلهم يتضرعون ف ل و ل ا إذ جاءهم ب أ س ن ا تضرعوا ولكن قست, قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلم ما ما نسوا ما ذكروا ب ل ف ت ح ن ا ع ل ي ه م أ ب و ا ب ك ل شيء ح ت ى إذا و ر محمد راتب ا أ خ ذ ن ا ه م ب ت ة فإذا هم م ب ل س و ن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 انظر كيف نصرف ا ل آ ي ا ت ثم هم يصرفون قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك إ ل ا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين فمن آ م ن واصلح فلا خوف عليهم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 و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداء والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين و كذلك فتنت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 تاب بعده من ولتستبين أ ص ح رحيم فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل وكذلك ي ل ا ا آ و ل ت سبيل المجرمين قل إ ن ي نهيت ان أ ع ب د الذين تدعون من دون الله قل لا أ ت ب ع أ ه و ا ء ك م قد اضللت ا ذ م انا أ من المهتدين قل إ ن ي على ب ي ت ة م ن ر ب ي و ك ذ ب ت به ما ع ل ذ ي مات س ت ع ج ل و ن به إ ن ا ل ح ك م إ ل ا لله ي ق ص ا ل حق و ه و خ ي ر الفاصلين قل له ام عندي م ا ت س ت ع ج ل و ن ب ه لقضي ا ل أ م ر ب ي ن ي و ب ي ن ك م و ا ل ل ه أ ع ل م ب ا ل ظ ا ل م س ل ا ل ل ه أكبر, الله أكبر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 رب العالمين ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و ه دعويه غير ا ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ه م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 اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه قال اتحجوني ا في الله وقد هدانا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 あ ولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 「今夜も会えるように」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 أ و ل ئ ك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا ا س أ ل ك م عليه اجرا ان هو إ ل ا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إ ذ قالوا ما أ ن ز ل الله على بشر من شاء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 و انظروا ل ز ي ت و والرمان وغير مشتبها متشابه ن إ ل ى ثمره إ ذ ا أ ث م ر وينع إ ن في ذلكم ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم و خ ر ق و ا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات و ا ل أ ر ض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 ع د و ا بغير ع ل م ك ذ ل ك ز ي ا ل ك ل أمة ع م ل ه م ثم إ ل ى ر ب ه م ي ه م فينبئهم بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آ ي ه لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما ا ل آ ي ا ت عند الله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 私たちはこのように思い出を表すことについてです。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 الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر خ الله د أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله رب ا ل ع ا ل م ي ن الرحمن ا ل ر ح ي م مالك يوم الدين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 「あなたの名前は誰だ السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم, <ورحمة الله> <سلام> عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر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 شركه ا ل ل ه أ ك ب ر سمع ا ل ل ه لمن ح م ح ي ه ربنا ولك ا ل ح م د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 واجعل ا ل ج ن ة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا لك الحمد ب ا ل إ س ل ا م ولك الحمد لك الحمد ب ا ل إ ي م ا ن ولك الحمد ب ا ل ق ر آ ن ولك الحمد بالمال و ا ل أ ه ل و ا ل م ع ا ف ا ة كبدت عدونا وبسطت امننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما س أ ل ن ا ك ربنا اعطيتنا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 و ن س أ ل ك أ ن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل إ ي م ا ن والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان اللهم إ ن ا ن س أ ل ك تحقيق التوحيد اللهم انا نسالك تحقيق التوحيد وابطال الكفر و ا ل إ ل ح ا د والتنديد يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك اتباع ا ل س ن ة يا ذا العطاء والفضل و ا ل م ن ة اللهم فرج ِّ هم َّ المهمومين من المسلمين ُ ونفس ِّ كرب َ المكروبين واقض ِ الدين ََّ عن المدينين واشف ِ مرضانا ومرضى المسلمين ُ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 اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إ ل ى جناتك جنات الخلود في سدر م خ ط و د وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إ ذ ا صرنا إ ل ى ما صاروا إ ل ي ه برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم ارحم مؤسس هذه البلاد اللهم اغفر له وارحم اللهم أ ن ز ل على قبره شابيب الرحمات اللهم اغفر له ولجميع من تولى و ل ا ي ة هذه البلاد ا ل م ب ا ر ك ة ووالدينا والمسلمين اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض ا ل ج ن ة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم جازنا بالحسنات إ ح س ا ن ا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك صحه في إ ي م ا ن و إ ي م ا ن ا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ومغفره منك ورضوانا يا أ ج و د ا ل أ ج و د ي ن ويا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا أ ر ح م الراحمين إلهنا إلهنا أ ن ا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إ ل ه غيرك فيرجى إلى نلتجه الغفور من وأنت القادر وبمن نستنصر و أ ن ت المولى الناصر يا فرجنا إ ذ ا أ غ ل ق ت ا ل أ ب و ا ب ويا رجاءنا إ ذ ا انقطعت ا ل أ س ب ا ب وحيل بيننا وبين ا ل أ ه ل و ا ل أ ص ح ا ب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 و أ ي د بالحق إ م ا م ن ا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم يا منان وفق عبدك سلمان إ ل ى ما فيه الخير والبر و ا ل إ ح س ا ن ن س أ ل ك يا الله أ ن توفق ولي عهده محمدا بن سلمان إ ل ى ما تحب وترضى يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم وفقهم لكل خير وبارك في أ ع م ا ل ه م و أ ع م ا ر ه م اللهم اجعلهم موفقين مباركين أ ي ن م ا كانوا واجعل ما قدموا ل ل إ س ل ا م والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما و ل ن ص ر ة ا ل أ ش ق ا ء في موازين أ ع م ا ل ه م ا ل ص ا ل ح ة يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا ذا الطول و ا ل إ ن ع ا م اللهم وفق ق ا د ة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع س ن ة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمه على عبادك المؤمنين اللهم احفظ مقدسات المسلمين اللهم حرر المسجد ا ل أ ق ص ى من ا ل ص ه ا ي ن ة المحتلين الغاصبين المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إ ل ى يوم الدين اللهم لا تمكن ل أ ع د ا ئ ك فيه يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ارزقنا فيه صلاه قبل الممات وكما جمعتنا في هذا الحرم ا ل آ م ن فاجمعنا في المسجد ا ل أ ق ص ى يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م واجمعنا في جنات النعيم إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف و عنا اللهم إ ن ك عفو كريم تحب العفو فاعف و عنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وبصفاتك العلى في هذا المكان المبارك وفي هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ش ر ي ف ة أ ن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وولاتنا وعلمائنا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و أ ق ا ر ب ن ا وذوي رحمنا ومن أ ح ب ن ا فيك ومن أ ح ب ب ن ا ه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليله ة القدر ا ل ل م القدر ج ع ن ا ممن و ف لقيام ليلة ل ق ا فكتب له عظيم ا ل م ث و ب ة و ا ل أ ج ر ومحي عنه كل ذنب ووزن اللهم ما قسمت في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ش ر ي ف ة من خير وصحه وسلامه وسعه رزق فاجعل لنا منه أ و ف ر الحظ والنصيب وما أ ن ز ل فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك خير هذه ا ل ل ي ل ة فتحها ونورها ورزقها وبركتها وهداها يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم لا تفرق جمعنا هذا إ ل ا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أ ج م ع ي ن وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أ ر ح م الراحمين يا من رحمته وسعت كل شيء يا من رحمته واسع س ع ت كل شيء ي و ا ا ل م غ ف ر ة يا باسط اليدين بالعطايا ن س أ ل ك م س أ ل ة المساكين وندعوك دعاء الخاضعين الخائفين الوجلين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وفاضت لك, عيونهم وفاضت لك عيونهم فاللهم تقبلنا في هذه الليله المباركه واغفر ذنوبنا واغسل حوبنا يا ذا الجلال والاكرام وثبت حجتنا وسدد السنتنا واسلل ا سخائن صدورنا اللهم لا تفرق جمعنا هذا إ ل ا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور وكلنا في جميع ا ل أ م و ر يا عزيز يا غفور اللهم أ ن ج ي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في, اللهم انصرهم في بلاد الشام اللهم إ ن ه م مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين إ ل ه ن ا ضاقت بنا السبل وضاقت بنا الحيل فيا الله حقق نصرك ل أ و ل ي ا ئ ك اللهم انزل فرجك وعافيتك ل إ خ و ت ن ا المتضررين في كل مكان يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ارفع الفقر اللهم ارفعِ الفقر والجوع و ا ل أ م ر ا ض عن أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م واجمعهم على الكتاب و ا ل س ن ة يا ذا العطاء والفضل والمنه اللهم أ ص ل ح شباب المسلمين اللهم احفظهم اللهم احفظ دينهم وعقيدتهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال و أ ع ذ ه م من ا ل أ ح ز ا ب الضاله والجماعات ا ل م ن ح ر ف ة والتنظيمات ا ل إ ر ه ا ب ي ة اللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م احفظهم من التحرر و ا ل ا ن ه ز ا م ي ة والانحلال يا كبير يا متعال اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أ ج م ع ي ن نحن ووالدينا والمسلمين ومن حضر معنا ومن شاهدنا من جميعا علينا بالعتق من النار برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ص ل ح مناهج التعليم ووسائل ا ل إ ع ل ا م في بلاد ا ل إ س ل ا م اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام و ا ل ج ن ة دار السلام ووصفت ل ي ل ة القدر بالسلام اللهم عمنا ب ا ل أ م ن والسلام يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا ذا الطول و ا ل إ ن ع ا م اللهم انصر جنودنا اللهم انصر جنودنا وحصن حدودنا واحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من شر ا ل أ ش ر ا ر وكيد الفجار ومن حقد الحاقدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل على من آ ذ ا ن ا و آ ذ ى المسلمين يا رب العالمين اللهم آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار اللهم وفق إ خ و ا ن ن ا ا ل آ م ر ي ن بالمعروف والناهين عن المنكر ووفق رجال أ م ن ن ا الذين يعملون في خ د م ة الحرمين الشريفين و ح ر ا س ة ثغورنا وحدودنا ووفق كل العاملين ل خ د م ة الحرمين الشريفين وقاصديهما اللهم اجعل ذلك في موازين أ ع م ا ل ه م ا ل ص ا ل ح ة يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م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 ل لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه دائما و أ ب د ا على شريف الخصال وكريم السجايا وشريف الخصال نبينا محمد بن عبد الله وعلى آ ل ه وصحبه خير صحب وال وال والتابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم ا ل م آ ل الله اكبر الله اكبر 「あなたは」